بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر معنا ما يتعلق بي تعريف حكم الشرعي فلقد اخترنا ما اعتمدته تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع لانه اصل هذا هذا الكتاب والحدود لما تشرح المنثور لا بالمنظوم لأن النظم يقع فيه شيء من تقديم والتاخير قد لا ينضبط شرحه كما هو شأن في المنثور فعرف حكم الشرع بأن الخطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف عرفنا ما يتعلق به الاحترازات وعرفنا ما يتعلق به حيث المعنى اللغوي وحيث ما اطلق من كونه مصدرا ولماذا عدلوا الى كونه بمعنى اسم المفعول لدى بعض وبماذا ولماذا فسر خطاب الله تعالى بالكلام النفس وعرفنا كل ما يتعلق بذلك بقي مسائل تتعلق بالحد وكثر الكلام فيها عند الاصوليين ومنها أن بعضهم زاد في الحد بالاقتضاء أو التخيير وقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وبعضهم حذف هذه الجملة وزيد بالاقتضاء او التخير حينئذ بالاقتضاء يكون جار مجرور متعلق بقونه المتعلق متعلق تعلق به أمران الأول بفعل المكلف ثانيا قوله بالاقتضاء او التخير وهذا عطف عليه وهذا التعريف بهذه الزياده ذكره الرازي المحصول والبيضاوي والمنهاج والاسنوي قرافي وزاد القديم بعد خطاب الله خطاب الله القديم هكذا قال البيضاوي وتبعهم كذلك القرافي في نفائس وذكره الآمدي واعترضه وزاد بعضهم أو الوضع حينئذ يكون الحد خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف أو حذف هذه الجملة بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وهذا اختيار من الحاجب أخذ اخل السابق وزاد فيه قيدا اخر وهو او الوضع قال صاحب الدور اللوامع شرح جمع الجوامع ولما كان الحق عدم الاحتياج الزيادة المذكوره لأن الحيثيات معتبره في الحدود أسقط المصنف الزيادة من هو المصنف تاج الدين السبكي اذا هذه الزيادة التي ذكرها بعض بل كثير من الصالحين من أو او التخير او الوضع هي اولا مر معنى أن تعريف ابن السبكي رحمه الله تعالى المراد به الحكم الشرعي التكليفي ولم يعني به ما يشمل الوضع هنا اذا يتعين ان يقول بالاقتضاء او لكنه ادخلها في قوله من حيث كما سياتي بيانه قال صاحب الدرر ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكوره لأن الحيثيات معتبره في الحدود الذي هو قوله من حيث إنه مكله هذه معتبره يعني جئ بها للاحتراز الاخراج وجئ بها للإدخال هنا من حيث المعنى لها لها مدلول اسقط المصنف الزيادة اذا الأكثر على الزيادة واسقط بعضهم الزياده بالاقتضاء أو التخييب الجر المجرور متعلق بقوله المتعلقه وسمق معنا أن معنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا او غيره يعني مطلوب الفعل أو الترك أو ماذونا فيه كما عبر الشيخ الامين في نثر الورود رحم الله تعالى هنا اذا الخطاب المتعلق بفعل المكلف المراد به بيان حاله يعني بيان حال فعل المكلف هل هو مطلوب الفعل هل هو مطلوب الترك ثم إذا كان مطلوب الفعل هل هو على وجه الجزم او لا واذا كان مطلوب الترك هل هو على وجه الجزم او لا الا ان يكن مطلوبا الفعل والترك وهو ماذون فيه هنا لنكون حكم شرعيا لان الباحه حكم شرعي وهل هذا القيد الذي زاده من زادهم من نصريين هل هو للإخراج أو للإدخال أو هما معا هل هو للإخراج أو للإدخال أو هما معا ونحن سنشرح هذا القيد والافتضاء والتخيير لانه هو الأصح ان يزاد وام الحيثيات المعتبره التي ذكرها صاحب الدرر في هذه فيها بعد فيها تكلف يعني من أجل ادخال الاقتضاء او التخير في قوله من حيث انه مكلف وبه شيء من من البعد والحدوث وصان عن هذه المعاني البعيده قال السبكي في الابهاج وقوله بالاقتضاء او التخير يعني صاحب المنهج قوله بالاقتضاء او يخرج, يخرج قوله تعالى والله خلقكم ما تعملون كيف أخرجه ليس فيه طلب ولا تخيم احسنت ليس طلب ولا تخير وان كان متعلقا بفعل مكلف وان كان متعلقا بفعل مكره لانه تعلق به لا على وجه الطلب أو التخير وانما تعلق به على وجه الاخبار بكون فعل المكلف مخلوقا لله عز وجل اذا تعلق بفعل مكلف لكن لا على وجه الاقتضاء او اذا قوله بالاقتضاء او التخير اخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فانه خطاب متعلق متعلق باعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الحد فخرج عن الحد لكن هل هذا يستقيم معنا نحن اخذنا حد من الحاجب رحمه الله اطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بالاقتضاء والتخيير ان زيدنا بالاقتضاء والتخيير على نفس الحد دون حذف فلا نحتاج إلى هذا الاخراج لماذا لان قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خرج بقوله من حيث إنه مكلف وإنما أخرج به السبكي في الابهاج بناء على مختاره البيضاوي بأن خطاب بان الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير يعني لم يذكر قوله من حيث انه مكلف فلما لم يذكر قوله من حيث انه مكلف حينئذ جاء الاحتمال وهو ان قوله والله خلقكم وما تعملون تعلق بفعل المكلف يحتاج الى اخراج فاخرجه بقوله بالاقتضاء او التخيير اذا لا يلتبس علينا الامر ونخرج بهذا القيد ما أخرج به صاحب الابهاج لأن المصنف هنا عندنا جمع الجوامع أخرج هذا الجزء أو هذا القيد بقوله من حيث إنه مكلف وهذا بناء على مختاره البيضاوي في المنهج في حد الحكم خطاب الله القديم المتعلق بافعال المكلفين بالاختضاض أو التخيير يعني لم يذكر من حيث إنه مكلف ونحن استغنينا عن هذا الاخراج بزيادة من حيث إنه مكلف على ما سبق بيانه ونص بعضهم على هذه القيود بالاقتضاء والتخيير أو الوضع ليشمل الحد نوعي الحكم الشرعي وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي وهذا هو الحق أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين الحكم شرعي التكليفي وهذا محل وفاق محل وفاق أن الحكم التكليفي حكم شرعي وهو محصور في خمسة وزيد سادس خلاف الأولى على خلاف ياتي في موضعيه ايجاب الندب التحريم الكراهه والاباحه زيد خلاف الأولى وهذا حكم التكليفي ولا اشكال فيه وهو حكم او احكام شرعيه والحكم الوضعي المراد به الأسباب والشروط والموانع والصحه والفساد وما يتبعها وهذه مختلف فيها هل هي احكام شرعيه ام لا والصحيح انها احكام شرعيه فما سيذكر في موضعه لماذا لان معرفة أن هذا الشيء سبب لكذا مرده الى الشرع وان هذا الشيء شرط لكذا مرده الى الشرع وكذلك كون الشيء مانعا من كذا مرده الى الى الشرع اذا كنا لا نحكم بسببية شيء ولا مانعيه شيء ولا شرطية شيء إلا بدليل من كتابنا او سنه دل على ماذا على أنه مرده الى الشرع أو كذلك ولذلك نقول لا يثبت من شروط صحه الوضوء أو شروط صحه الصلاة أو نحو ذلك لا يثبت شيء من هذه الشروط الا بدليل فاذا قيل هذا شرط لصحه الصلاه قيل ايت بالدليل فان لم ياتي بالدليل رد عليه وكذلك حينئذ لا فرقه من حيث المصدر وكونه حكم شرعيا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي ومن قال بان الاحكام الوضعيه عقليه او انها اماره على الاحكام فقد غلط غلطا بيينا فالاول أدخل في الحد بقولهم بالاقتضاء أو التغيير ما الأول حكم الشرع التكليفي والثاني بقولهم أو الوضع اذا شمل الحد بهذه القيود الثلاثه ماذا حكم الشرع التكليفي والحكم الشرعي الوضعي على خلاف في الاباحه هل هي حكم شرعي ام لا والصحيح انها حكم شرعي كما ساتى بحث الناظم في باب المستقل ان شاء الله تعالى قول بالاقتضاء المراد بالاقتضاء الطلب والاستدعاء اقتضاء مراد به الطلب فيشمل حينئذ نوعي الطلب سواء كان طالبا للفعل يعني ايجاده او طلبا للترك يعني لاعدامه وعدم وجوده جازما أو غيره جازما او غيره جازما يعني على وجه الجزم بحيث لا يجوز له الترك أو غير جازم يعني على وجه غير الجزم بحيث يجوز له الترك اذا كل منهما من الاستدعاء الذي يكون طلبا لايجاد الفعل والاستدعاء الذي يكون طلبا لترك الفعل كل منهما اما جازم او غير جازم وكذلك فان كان جازما حينئذ هو الإيجاب والتحريم طلب الفعل وطلب الترك وان كان غير جازم فهو الندب والكراهه قال الزركة في البحر المحيط ونعني بالاقتضاء ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك استدعاء الفعل أو الترك وبالتغيير التسوية بين الفعل والترك او حكم شرعي كما ذكرنا اذا دخلت الاحكام التكليفيه في قوله بالاقتضاء دخلت اربعه احكام تكليفيه فدخلت الاحكام التكليفيه التكليفيه الاربعه اذ القسمه المتعلقه بالاقتضاء رباعيه لانه اما طلب فعل او طلب ترك وكل منهما اما جازم او غير جازم فطلب الفعل الجازم يسمى ايجابا طلب الفعل الجازم يسمى ايجابا وطلب الفعل غير الجازم يسمى ندبا وطلب الترك الجازم يسمى تحريما ليس محرم هذا وصف للفعل انما نقول تحريما وطلب الترك غير الجازم يسمى كراهه ونقول مكروه مكروه الفعل نفسه وانما نحن نتحدث عن الحكم الشرعي الذي هو وصف للخطاب لذلك خطاب الله المتعلق بفعل مكلف المتعلق بالاقتضاء اذا نقول تحريما ندبا كراهه إلى اخره فدخل في قوله بالاقتضاء الايجاب والندب والتحريم والكراهه هي اربعه بقي ماذا من احكام شرعيه بقي الاباحه ولذلك قال او التخيير والمراد به الاباحه أو كما قال الزركشي التسوية بين الفعل والترك يعني شئت افعل وان شئت الا الا تفعل تسويه بين الفعل والترك بمعنى انه ماذون ولم يكن ثم راجح أو مرجح كما هو الشان في طلب الفعل او الترك وهي حكم شرعي ولم يرى ومن لم يرى أن الاباحه حكم الشرعي اسقطه التخير من الحد قال بالاقتضاء أو الوضع بناء على ماذا على أن الاباحه ليست حكما شرعية والصحيح انها حكم شرعي فلابد من زيادة هذا القيد قوله بالاقتضاء او التخير او هذه احدثت مشكله عند الاصوليين هل دخولها في هذا الحد مستقيم أولا ولا يجوز في الحدود ذكر او أي أو هذه إذا أو او الذي أو المعرف يعني ادخل أو في الحد هل كل أو دخوله في الحد يعتبر معيبا جوابنا ولذلك قال تصاحب السنن كما مر معنا ولا يجوز في الحدود ذكر او يعني الذي للشك او الابهام ونحو ذلك وأما اول التي للتنويع والتقسيم هذا لا اشكال فيه جواز دخولها جواز دخول لماذا ولذلك اطبقوا على أن من تعاريف الكلمه قالوا من الكلمه اما اسم او فعل أو حرف هل هذا يعتبر من التعريفات عندهم وهذا من باب التوسع اللي هي رسم لاثبت تعريف وجائز في الرسم بقدر ما رووا اذا جائز في الرسم دخوله أو ولا يجوز في الحدود دخول او كلمه اما اسم او فعل او حرفا هذا للتنويع والتخصيص هل فيه ابهام على السامع هل فيه تشكيك للسامع لا يعني لو كان المراد الكلمه اما اسم او لا تكون اسما تكون فعلا أو لا تكون الكلمه فعلا بل هي حرف قد يقال بان او هنا ممنوعه لاحداث الشك والابهام واو في الحد اعترض بعضهم على ادخالها فقالوا او للترديد والترديد ينافي التحديد ترديد ينافي التحديد لأن المقصود بالتحديد يعني الحد الإضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والابهام وهذا الايراد غلط من أصله لماذا لأن او لها معان حينئذ اذا كانت او لها معاني متعدده فحصرها في الابهام والشك حينئذ نقول هذا فيه فيه مصادره وشك والابهام منافيان للبيان بلا شكين والحد إنما يؤت فيه بما يفيد البيان جوابه أن أو هنا للتنويع والتقسيم وليست للشك ولا للابهام الكلمة اسم أو فعل او حرف اليس فيه ابهام ولا ولا شك والمراد حينئذ باو ان ما يتعلق على أحد الوجوه المذكوره كان حكما هذا المراد اذا كانت التنويع كيف يكون معنى الحد خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء هذا نوع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالتخيير هذا نوع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالوضع هذا نوع ثالث فكانها ثلاثة حدود جمعت في حد واحد إما هذا أو ذاك أو ذاك فهي ثلاثه اذا لا تعارض بينها فلو قال قائل خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلب باقتضاء صح له الحد وعرفه تعليفا آخر قال بالتخيير وعرفه تعريفا ثالثا فقال بالوضع هذه الحدود ليست متناقضه وإنما الحد الاول وإن كان عندهم يعني بانه غير جامع لكن نقول راعى شيئا واحدا وهو ما يتعلق بالاحكام التكليفيه الأربعة ثم افرد حدا للاباحه ثم أفرد حدا للاحكام الوضعيه اذا المراد هنا باو حملناها على تنويع والتقسيم ان ما يتعلق الذي هو خطاب الله على أحد الوجوه المذكوره كان حكما وإلا فلا يرد سؤال الترديد في الحده فالمراد هنا هو التنويع كانه قال الحكم الشرعي متنوع إلى هذين النوعين الاقتضاء والتخيير وجواب آخر صناعي اجاب به بيضاوي وزاده بيانا في الابهاج وهو ان يقال الترديد في اقسام المحدود لا في الحد الترديد هنا حصل يعني كانه سلم بان الترديد قد وقع وحصل وكان او للابهام والشك لكن او هنا لم تقع في الحد لان الحد جنس وفصل أو فصول فلو وقعت أو التي للابهام والشك بين الجنس والفصل حصل الترديد في الحد ولا يجوز وإذا وقعت أو التي للابهام والشك بين فصول الحد فلا يجوز وأما إذا وقعت في تفصيل فصل من فصول الحد فلا باس فلا فلا باس هذه فائدة منطقية ذكرها البيضاوي في منهاج الترديد في اقسام المحدود لا في الحد قال السبكي وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد وهنا ليس كذلك بالاقتضاء والتخيير لم يقع فيه الحد لان الترديد انما يكون في الحد لو كانت أو داخلة بين الجنس والفاصل لان الحد تام ما كان بالجنس والفصل فلو وقعت او بين الجنس والفصل حصل ترديد أو بين الفصول حصل كذلك ترديد وها هنا إنما وقعت بين اقسام الفصل الاخر اخير خطاب الله المتعلق بفعل المكلف باقتضاء المتعلق بفعل مكلف هذا قلنا فصل لكن الإخراج لم يحصل به المتعلق وانما حصل بفعل مكلف لماذا لأن المتعلق هذا وصف لازم للخطاب فلا يخرج به شيء واضح هذا وانما ما تعلق به وهو قول بفعل المكلف الذي حصل به الإخراج بالاقتضاء أي بالاستدعا اذا حصلت أو أو دخلت أو هنا في تفاصيل الفصل الاخير يعني في ثناياه وليست بين فصل بين فصل وفصل وليست بين جنس و وفصل وهذا جواب جيد ومفيد وقال بعضهم جواب اخر احسن منه ذكره القرافي في النفائس والنفائس كاسمي قال وقال بعضهم هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم عبارات جميلة جدا هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم حكم بالترديد يعني بالتنويع لا ترديد في الحكم لان لو كان ترديدا يعني ترددا في الحكم صار شك وهذا لا يدخل الحدود وانما هو ترديد في الحكم يعني نوع لك الحكم وهذا لا اشكال فيه قال في معناه أن المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعه بين هذين النوعين فليس بشاك ليس عنده شك انما قال باقتضائه أو التخيير أو الوضع اذا ردد لك الحقيقة بين هذه الحقيقة وهذه الحقيقة وهذا فهي انواع فذكر لك الانواع باو فكانت ماذا مردده بين انواع الحقيقة وليس هو مترددا في الحكم يخبرك أن التعلق هنا بالاقتضاء ويحتمل الا يكون بالاقتضاء إنما بالتخيير ويحتمل الا يكون بالتخيير انما بالوضع لها لم يقل هذا وانما هو ترديد في الحكم لا تردد في الحكم والشاك متردد في حكمه هل يحكم بهذا أو بنقيضه بالاقتضاء او لا بالتخير اولى بالوضع اولى هذا الشاك ولو ليس الامر كذلك هنا فظهر الفلق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم والقادح في الحد إنما هو الثاني دون الاول يعني الترديد في الحكم هو القادح واما الحكم بالترديد فليس بقادح والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني فلا فساد حينئذ قالوا قراف في النفائس اذا أو هنا لا اعتراض عليه ومعترض به البعض ليس بوجه اكتفى بعضهم بهذين القيدين فقط من أو او بالتخيير فاورد عليهم أن الحد غير جامع الحد تعليف غير جامع لو قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخير قلنا له حدك غير جامع لأنك اردت أن تعرف الحكم الشرعي والحكم الشرعي مرده إلى الكتاب والسنه وما حكم به الشارع فهو حكم شرعي وجدنا ان حكم الشرع يتنوع إلى نوعين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي وانت ذكرت واحدا ولم تذكر الآخر اذا حدك غير غير جامع فاورد عليهم أن الحد غير جامع والحد يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه كما سياتي في الحد عند الصوت هنا فمتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره حينئذ يفسد الحد فخرج عن الحد السبب لانه ليس داخلا في قوله بالاقتضاء او التخير والسبب حكم شرعي ليس كذلك حكم الشرع لم يدخل في قوله بالاقتضاء او التخير والمانع والشرط والصحة والفساد وبعض يزيد الاداء والقضاء والإعادة وكل ما يتعلق من العبادات أو المعاملات وليس واحدا من الاحكام التكليفيه الخمسة هو حكم وضعي وهو حكم وضعي وهذه احكام شرعية السمبيه حكم الشرع والمانعيه حكم شرعي والشرطية كذلك والصحه والفساد هي احكام شرعيه فلم تدخل في الحد ولا بد من قيد يدخلها قال البيضاوي موجبيه الدلوك ومانعية النجاسة يعني الدلوك موجب للصلاة ومانعيه النجاسة النجاسه مانعه من صحه الصلاه وصحه البيع وفساد خارجه عنها يعني عن هذه أو عن هذين القيدين بالاقتضاء أو التخيير قال في المنهاج والموجبيه والمانعيه اعلام الحكم لهوا يعني من اسقط الحد من أسقط هذا القيد من الحد يعني قوله بالوضع أجاوب باجوبه منها ما ذكره صاحب المنهاج لانه لم يذكر بالوضع وانما الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله وتبعه بعض الاصوليين والا الاكثر على اسقاطه على أجاب اجاب صاحب المنهاج بقوله الموجبيه والمانعية والشرطية والصحه والفساد اعلام الحكم لهوا يعني ليست احكام شرعيه اذا نفى كونها حكم شرعي طيب ما الفائده منها قال هي عالم على الحكم وليست حكم شرعي هي عالم على الحكم وليست حكما شرعيا وان سلم انها احكام شرعيه فالمعني بها اقتضاء الفعل والتركي وبالصحه اباحه الانتفاع والبطلان حرمته وبالبطلان حرمته يعني على كلام صاحب منهاج ان عدم دخول السببيه ونحوها في الحد يجاب عنه بجوابين اما ان ننفي انها احكام شرعيه وانما هي اعلام الحكم له هو كما نص وإما ان نسلم بانها احكام شرعية فدخلت في قوله بالاقتضاء او التخيير حينئذ بالاقتضاء او التخير شمل النوعين الحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي نصا والحكم الشرعي الوضعي ضمنا فدخل في الحد لماذا قال لان السببيه تدل على ماذا سببيه تدل على ماذا على وجوب الفعل اذا تقتضي الفعلة والمانعية تقتضي ماذا الترك اذا دلت على على المنع والصحه اباحه الانتفاع والبطلان حرمه اذا ردها إلى ماذا إلى الوجوب وإلى الاباحه وإلى الحرمان معنى جواب كما قال سبكي أن لنا طريقين يعني في الجواب الأول أن السبب والمانع والشرطة والصحة والفساد ليس تحكاما بل هي اعلاما بالحكم أو شيء تقول اعلاما بالحكم يحتمل فلا معنى لكون الدلوك واجبا إلا أن الله تعالى اعلمنا به الوجوم فانه قال اذا رايتم او علمتم بالدلوك وجبت الصلاه وجبت الصلاه ولا معنى لكون الشرط شرطا او لكون الوضوء شرطا الا ان الله اعلمنا بعدمه بطلان الصلاه وهكذا الوضوء شرط لصحه الصلاه كذلك اذا عدمه دليل على بطلان الصلاه بطلان الصلاه فرده هو كلام الثاني أن نسلم بانها احكام شرعية ونقول إنها ليست خارجه عن الحد بل راجعه اليه بتاويل فهي داخله في الاقتضاء أو لباحا وهو أن المعنى بالسببية اقتضاء الفعل الموجبيه اقتضاء الفعل والمانعيه اقتضاء الترك ومعنى هذا أن موجبيه الدلوك مثلا بمنزلة قوله جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاه هذا فيه تكلف فيه فيه تكلف والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة عند الدلوك اذا بمعنى واحد وجبت الصلاه عند الدلوك هذا حكم شرعي تكليفي دخل في اقتضاء نصا صريحا جعلت الدلوك علما ومعرفا على وجوب الصلاه هي العباره الاخرى لكن بالعكس اذا هل فرق بينهما قال لا ليس بينهما فرق وحاصل العبارتين سواء وبذلك يكون الحد جامعا يكون الحد جامعا والأصح أن يقال بانه يزاد قول نبي بالوضع, بالوضع لماذا ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضعي نصا لا ضمنا إن سلمنا بانه يدخل ضمنا ثم كما سياتي أن ثم فروقا بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي قد يجتمعان وقد يفترقان والانثله التي ذكروها ذكرها البيضاوي وغيره إنما هي لحالة الاجتماع واما في حالة الافتراك كما سياتي حينئذ لا يدخل الحكم الوضعي تحت الحكم التكليفي اذا لابد من زيادة أو بالوضع ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضعي نصا لا ضمنا وهو اليق بالحدود وسياتي معنى القسمين تكليفي والوضعي وسياتي الفرق بينهما والعلاقه بينهما إذا تقرر هذا يريد السؤال هنا لماذا ترك صاحب الاصل هذين القيدين بالاقتضاء او بالترقي بالاقتضاء او التخيير او الوضع عرفنا المراد به انه لم يعرف الله الحكم الشرعي التكليفي لم يعرف الا الحكم الشرعي التكليفي واما حكم الشرعي التكليفي الذي يدل عليه بالاقتضاء أو التخيير يعني التنويع الى خمسه انواع لماذا اسقطه المصنف اذا يرد السؤال لماذا ترك صاحب الاصل ابن السبكي زياده بالاقتضاء والتغيير وان شئت قل اول وضعين اولا على المصنب بحد الحكم الشرعي التكليفي ولم يعتني بتعريف الحكم الشرعي الوضعي وهذا ما نص عليه المحل في شرحه قال رحمه الله تعالى واما خطاب الوضع الاتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف اذا هذا نص صريح بأن المصنف ابن السبكي لم يعني أو لم يعن بتاليف الحكم الشرعي الوضعي وانما مقصوده بالحج هو الحكم الشرعي التكليفي وإن كان ذكر صاحب الدرر اللوامع أن احكام الوضع راجعه إلى التكليف كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل يعني هذه جملة أخرى تعارض ما ذهب اليه المحل المحل يرى ان التعريف هنا للتكليف فحسب وصاحب الدوران يرى أن المصنف يرى أن الوضع داخل تحت التكليف يعني على الوجه الثاني الذي ذكره البيضاوي هي احكام شرعية لكنها داخلة تحت قوله بالاقتضاء او التخيير وعليه فالتكليف على قسمين صريح وضمني صريح وضمني يعني حكم الشرع التكليفي على مرتبتين صريح وهو الاحكام الخمسة وضمني وهو السببيه وما عطف عليها فاحكام الوضع حينئذ من قبيل الضمن لا الصريح اذ معنى سببية الدلوك للصلاه وجوب الصلاه عند الدلوك هذا على ما ذكره صاحب الدرر اللوامع ذهب بعضهم لأن الاحكام الوضعية لا تسمى احكام من الصلاح فلا يضل خروجها وهذا الذي أشار اليه البيضاوي فيما فيما سبق اذا اولا مصنف النما عنا بتعريفي هو الحكم الشرعي التكليف حينئذ لا يرد عليه الاعتراض في اسقاط الوضع يعني من جهه الحد اما من جهه الاصحيه فلا شك انه يعترض عليه وأسقط قيد بالاقتضاء او التخيير لماذا لأن الحد متناول لهما يعني لا فرق بين قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف دخلت الاقسام خمسه احكام الخمسه وبين قول من زاد بالاقتضاء او التخيير حينئذ دخل ضمنا في قول من حيث إنه فلم تخرج عن الحدي ومن قال بالاقتضاء والتخيير نصا عليها ولا شك ابتداء أن من نص على شيء أو لا واليق بالحد من أن يدخل ضمنا ثم نحتاج الى استخراجه بمناقش لان فيه بعد جدا في استخراج الاحكام الخمسه من قولي من حيث إنه مكلف نعم الايجاب والتحريم يمكن لأن, لان قوله من حيث إنه مكلف لا شك ان التكليف الزام ما فيه كلفه حين يدخل فيه طلب الترك الجازم وطلب الفعل الجازم لا شكال. لكن يبقى ماذا الندب والكراهه واليباحه كيف دخلات قال هنا اسقط قيده بالاقتضاء والتخيل لان الحد متناول لهما وعن بذلك بان قوله في الحدي من حيث انه مكلف دخل في هذه الجمله الاحكام الخمسه ولهذا نص المحلي عند شرحه لقول المصنف من حيث انه مكلف أنه تناول الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيم يعني نص المحل عند شرح قولي من حيث انه مكلف أنه تناول يعني دخل في هذه الجزئية الاقتضاء الجازم بنوعيه تضال الفعل افتضاء الترك يعني الايجاب والتحريم وغير الجازم يعني طلب الفعل غير الجازم وهو الندب وطلب الترك غير الجازم وهو الكراهه والتخيير ودخلت في هذه كلها وجه التناول كيف دخلت هل لكم معي كون الحيثيه قول من حيث من حيث ولذلك مرة معنا قول صاحب الدرر من الحيثيات معتبره في الحدود نحتاج الى القيد كون الحيثيه يعني قوله حيث مستعمله في معنييها من التقييد والتعليم حيث تاتي للتقييد وتاتي للتعليم اذا قيل من حيث كذا قد يراد به الاطلاق قد يراد به الاطلاق وانه لا قيد هنا كما في قائل انسان من حيث هو انسان قابل للعلم حيث هنا تفيد ماذا تفيد الاطلاق وعدم التقييد تفيد الاطلاق وعدم التقييد الإنسان من حيث هو انسان الموجود من حيث هو موجود البلد من حيث هو كذا حينئذ نقول حيثيه هنا تفيد الاطلاق يعني الإنسان لا بقيد لا بقيد وانما مطلق الانسان من حيث هو انسان قابل للعلم وقد يراد بحيث أو بهذه الجمله من حيث كذا التقييد يعني ليس مطلقا وانما بقيد كقولهم الإنسان من حيث انه يصح ويمرض يعني الإنسان لا مطلقا وانما بقيد طرو الصحه والمرض موضوع علم الطب هذا مقيد أو لا مقيد الذي دل على القيد لفظ حيث وقد يراد به التعليل والمراد به التعليل كما في قول النار من حيث انها حاره أو محرقه تسخن عين اذا صارت هنا لماذا لآجل التعليل النار من حيث انها حارة يعني لاجلي انها حاره تسخن ما المراد بحيث في قول من حيث انه قال بعض مرجح التعليل مطلقا ولهم فلسفه وبعضهم رجح التقييد مطلقا ولهم فلسفه لكن على كلام ما ذكره او على ما ذكره المحلي من دخول الاحكام الخمسة في قول من حيث لابد من اعتبار المعنيين فنقول من حيث هنا استعملت في معنييها تقييد وتعليل لماذا ليدخل بالتقييد الجازم وبالتعليل غير الجازم التخيير واضح من حيث انه مكلف وجه التناول كون الحيثيه مستعمله في معنييها من التقييد والتعليل فمن حيث كونها للتعليل من حيث كونها تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل مكلف يعني عند اعتباري سياتي ايضاح اكثر عند اعتباري كونها معلله دخل فيه الاقتضاء غير الجازم والتقييد ومن حيث كونها للتقييد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل مكلف بفعل المكلف وان كان الاصل فيها هو التقييد في هذا الترقيم فقول المصنف من حيث انه مكلف معنى أن يكون التعلق على وجه الالزام وهو معنى التقييد من اين اخذنا على وجه الالزام من قوله ها لا انه مكلف مكلف من حيث مك... انه مكلف كلمه مكلف هذه اسم مفعول ماخوذ من كل فيكلف فهو مكلف والتكليف سواء كان لغه او صلاح الزام ما فيه مشقه ولذلك مر معنى ان قول المحل هنا في هذا التركيب من حيث انه مكلف من حيث إنه ملزم به حينئذ على هذا التفسير ملزم به وكون حيث للتقييد دخل معنى الاقتضاء الجازم بنوعيه وهما الايجاب والتحريم دخل الاقتضاء الجازم من نوعين تضاد الترك الذي هو التحريم واقتضاء الفعل الذي هو الايجاب أو يكون لسبب وجود الالزام ولاجل تحققه من حيث إنه مكلف لاجل أنه مكلف لاجل انه مكلف وهو معنى التعليل فتناولت الحيثيه الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد وتناولت الاقتضاء غير الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليل بقيد انه مكلف اي ملزم من حيث إنه مكلف أي لاجلي وسببي وتحققي أنه مكلف وهذا كما ترى في شيء من من البعد لماذا لأن حمل اللفظ على معنيه وكل لفظ أو كل معنى له معنى مغاير للآخر أو كل معنى يترتب عليه شيء مغاير الاخر جمعه في لفظ واحد فيه شيء من الخفاء وتناولت الاقتضاء غير الجازم التخيير باعتبار معنى التعليم لان تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبه اليهما موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الالزام يعني لا يفهم تعلق الخطاب بفعل المكلف على وجه الاقتضاء غير الجازم أو التخيير إلا بعد تعقل ها تعلق الخطاب به على وجه الالزام يعني التحريم والاجاب اصل اصل والندب والكراهه والاباحه فرع. ولا يمكن فهم الفرع إلا بفهم أصله لا يمكن فهم الفرع الا بفهم اصله وهذا ما نص عليه المحل حيث قال لتناول حيثية التكليف للأخيرين منهما يعني اقتضاء غير الجازم والتخيير كالاولى الظاهر الذي اقتضاه الجازم فان تناول حيثية التكليف له ظاهر واما تناول التكليف الاخيرين اقتضاء غير الجازم والاباحه فهو خفي لا يظهر ويحتاج الى تامل لان الاقتضاء الجازم هو الزام ما فيه كلفه وذلك معنى التكليف والاشكال فيه وأما الاقتضاء غير الجازم والتخيير فلا الزام فيهما ففي تناول حيثية التكليف لهما خفاء بل لو قلنا انه لا يدخل اصلا لكان له له وجه لكن سياتي معنا أن الندبه مكلف حكم التكليفي على الصحيح وان الكراهه حكم تكليفي كذلك على على الصحيح فانه لولا وجود التكليف لم يوجد صحيح لولا وجود التكليف لم يوجد صحيح ام لا لولا وجود التكليف الذي هو الاصل الايجاب والتحريم لم يوجد لأن غير الجازم فرع الجازم كذلك والتخيير الاستواء بين فعلين هذا فرع الراجح من الأمرين أو الجزم ومراده ولذلك قال الا ترى الى انتفائهما قبل البعثه انتفاء التكليف يعني قبل البعثه لا إجابة ولا تحريم وكذلك لا ندب ولا ولا كره ولا تخير اذا انتفى الفرع الانتفاء اصله يريد ان يقرر انه كلما وجد التكليف الذي هو الاصر الإجاب والتحريم وجد الفرع وكلما انتفى انت دل على أنه إن وجد وجد إن وجد التكليف بالايجاب والتحريم وجدا فلما دخل في قول من حيث انه مكلف نصا الإجاب والتحريم تبعهما ماذا غير الجازم والتخير لكن هذا أمر عقلي هذا أمر عقلي وأما باللفظ فهذا فيه تكلف يعني كون الحيث هنا للتعليل أو للتقييد هذا فيه شيء من التكل وأما بالتعليل العقلي أنه كلما وجدت تكليب الاجابه والتحريم موجوده اضطرار جازم أو لباحه فلا اشكالا فيه انه كلما انتفى التكليف فالاجابه والتحريم انتفى الندب والكراهه فلا اشكالا فيه لكن هذا أمر عقلي يحتاج الى ادخالي في الحدي إلى لفظ يدل عليه وهذا هو الاصره في في الحدود هذا وجه اسقاط المصنف بي بالاقتضاء صاد المصنف له بالقلف في العطار حاشيته عند قوله فانه لولا وجود التكليف لم يوجد يعني لولا ثبوت تعلق الزام ما فيه كلفه لم يثبت تعلقهما يعني غير الجازم واليباح حتى انه لابد أن يثبت عند المكلف تعلق الزام ما فيه كلفه قبل ثبوت تعلق الاقتضاء غير الجازم والتأخير كما يشير استدلاله بانهما منتفيان قبل البعثة كنتفائه ونجيب عما اورده المحلي والمحشي بأن استعمال اللفظ في كلا معنييه مجاز غير متعارف في هذا التركيب لانه يجوز على الصحيح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لكن بشرط أن يكون هذا الاستعمال شائع تشر عند ارباب العرف كاصوليين او غيرهم لكن هذا الاستعمال ليس ليس مشهورا اذا غير متعارف والمجاز غير المتعارف يمنع من دخوله في الحدود اذا استعماله اللفظي في كلا معنييه مجاز غير متعارف فحمل التعريف على مثله بعيد يخل بالحد ولذلك لو قيل للطالب استخرج حتى بعد الشرح يحتاج الى تامل من حيث انه مكلف دخل فيه الندب والكراهه واللباه يحتاج الى ساعات سيما مع خفاء القرينه بل لا توجد قرينه لفظيه بينما توجد قرينه عقلية لا توجد قرينه لفظيه انما توجد قرينه عقليه سيما مع خفاء القرينه ثم إن صرف الحيثيه التقييدية إلى بعض اقسام التعلق والتعليلية إلى بعض آخر يوجب بعدا اخر في الكلام يعني التوزيع هذا كون حيث حيث للتعليل لكن ببعض اقسام احكام التكليف وحيث للتقييد لبعض اقسام احكام التكليف هذا فيه خفاء زياده على على ما سبق وحمله العطار بعد قوله السابق على أن الحيثيه تقيديه من حيث انه مكلف حيث هنا للتقييد فقيد التعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث لا مطلقا وانما من حيث إنه مكلف والمراد عموم التكليف عموم التكليف حينئذ يشمل ماذا التكليف أصالة وتبع يعني هذا التقسيم الذي ذكره عطار اولى من حيث الفهم مما ذكره المحل وغيره وهو أن التكليف على نوعين تكليف اصاله ويدخل فيه الاجاب والتحريم ولذلك اتفقوا على انهم من احكام تكليفيه وتكليف فرعا وهو الندب والكراهه والاباحه والاباحه دخلت توسعا ولذلك اختلف في الندب والكراهه هل احكام تكليفيه أم املا ولذلك صح ان نعبر عنها بانها تكليف فرعي قال المراد عموم التكليف للتكليف أصالة وتبعا بأن يتعلق بفعل المكلف أصالة كنفس الالزام او تبعاً كتوابع الزامي وهذا اقرب الى المعقول واذا تقرر هذا فقول المصنف من حيث انه مكلف هو بعينه قول بعضهم بالاقتضاء والتخيير يعني مرادهم فالحد واحد ومؤدل تعريفين واحد ومن قال بالاقتضاء او منهم من اسقط بالوضع عمدا ولم يدخله في سابقه هذا بناء على ماذا على أنه أراد بالتعريف الحكم الشرعي التكليفي فقط ومنه من اكتفى بقوله بالاقتضاء عنه اذ هو داخل فيه فيكون المراد بالاقتضاء ما يعم الصريح والضمني والاصح ان يقال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع هذا أصح تعريف ولا يريد عليه ايراد وكل ما ورد ان ما يجاب عنه بما بما نرجع الى كلام الصوت رحمه الله تعالى ثم خطاب الله بالانشعت لقا بفعل من كلف حكم فالاحق ثم هذا للترتيب ها الذكري ما معنى الترتيب الذكري يعني ماذا ذكره بعد ثم يكون تاليا لما سبق لكن ليس فرعا عنه ليس ليس فرعا لكن سبق معنا أنه إنما عرف الحكم لكونه اخذ في حد الفقيه كذلك العلم بالأحكام الشرعية العلم بالاحكام الشرعيه ثم عرف الحكم عرف الحكم لكن عرف الحكم ماذا عند الاصوليين وليس الحكم عند عند الفقهاء هل قد يقال بان ثم مناسبه بين الامرين لكن المشهور ثم هنا للترتيب الذكر فحسب قوله خطاب الله عرفنا ما فيه وما يتعلق به وهو مبتدا خبره قوله حكم قبره قوله حكم وقوله بالانشعتلق بالانشعتلق الانشاء قصره للضروره اصل بالانشاء في متعلق بقوله يتعلق ها خطاب احسنت نعم متعلق بقول خطاب لماذا لان الترتيب هكذا خطاب الله الانشائي احترازا عن خطاب الله تعالى الخبر الانشائي المتعلق بفعل المكلف هذا المراد هل باذن هذا متعلق بالمصدر متعلق بالخطاب لأنه, لانه مصدر كما مر معنا وجمله اعتلق هو اعتلق هو ضمير يعود الى الخطاب يعني الخطاب المتعلق اعتلق بمعنى متعلق لكن لاجل الوزن اي الخطاب جمله في محل نصب حال من خطاب الله وقوله بفعل من كلف متعلق بقوله اعتلق يعني متعلق بفعل مكلف الخطاب الله بالانشاء أو ان شئت اقول انشائي احتياضا عن خبري حال كونه متعلقا بفعل المكلف بفعل المكلف ثم خطاب الله بالانشاء تعلق بفعل من كلف من كلف من هذه موصوله وهي مع ما بعدها تؤول به بمشتق يعني في قوة المشتق كانه قال بفعل المكلف فالمكلف هو من كلف لكن حل العباره قد قال لانه للوزن اجل الوزن أو لبيان علليه ما منه الاشتقاق يعني مكلف لانه قد كلف لانه قد قد قال الناظم مستدركا على تعريف صاحب الجمل هنا خالف مر معنا تعريف صاحب الجمل بذلك وليس فيه المتعلق أو بالانشاء لفظ انشأ ذات خلقه السيوطي علين يكون من باب التعديل او قد وعد في النظم في ابتدائه أنه ان وقع خلط أو اعتراض وليس ثم جواب إلا أن يبدل أو يغير حينئذ يبدله ويغيره هذا من المواضع التي بدل فيها وغير قال الناظم صدرك على تاليف صاحب الجمع واختص بايراد يعني تعريفه ورد عليه ايراد سلم منه سلم منه كثير من التعاريف لغيره اما هو فلا وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحه وهي أحد اقسام الحكم هذا غريب من الصوت رحمه الله تعالى يقول قوله في تعريف بفعل من كل من حيث إنه مكلف أخرج الاباحه أخرج ما لا تكليف فيه وهو كالاباحه لكن الاباحه هي حكم شرعي ولكنها ليست بحكم تكليفي حينئذ كونها حكما تكليفيا هذا من باب التوسع من باب التوسع وعلى ما سبق ادخلوها بقولهم أو بالتخير او او بالتخيير حينئذ بالتخيير دخل تحت قولي بالاقتضاء لكن من جهه التوسع من جهه التوسع واختص باراد وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحه وهي احد اقسام الحكم قال والده الابهاج فالاختيار أن يقال على وجه الانشاء على وجه الانشاء ليندرج فيه الاباحه ولبحال شكنه ان انشئ افعل ان شئت ان شئت افعل وان شئت فلا تفعل هذا فيه ماذا فيه باحه وهي انشاء نم خبر هي إنشاء وخطاب الوضع كذلك يدخل تحت قوله على وجه الانشاء فإن الصواب أنه حكم ويسلم كذلك من الاتيان باو وهو اوجز وأخصر فلهذا اعتمدته في النظم هكذا قال السيوطي رحمه الله في شرحه على نظمه قوله بالانشاء اي على وجه الانشاء وهو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود لأن الكلام اما خبر وإما إنشاء والاحكام الشرعيه طلب فعل أو طلب ترك اليس كذلك طلب اذا الطلب من اقسام ماذا من اقسام انشاء كما مر معنا اقسام ثمانيه منها الطلب اذا الاقتضاء كله من الانشاء كل من من الانشاء وكذلك الاباحه من الانشاء افعل شيئا افعال انشئت او انشئت افعل اي شيء تم تفعل هذا فيه فيه انشاء اذا الانشاء شمل الاحكام التكليفيه كلها فكلمة واحدة قامت مقام قولنا بالاقتضاء أو التخيير وكذلك حذفت أو التي هي محل اشكال عند الاصوليين وكذلك دخل خطاب الوضع لانه من قبيل الانشاء التعليق شيء بشيء كما سياتي اذا بالانشاء دخل فيه الاقتضاء والتخيير والوضع قال في الابهاج ولو وجد عباره تشملهما يعني اقتضاء والتخيير شرحي على منهاج ولو وجد عباره تشملهما يعني اقتضاء والتخيير او تخرج غيرهما الصراحه من هذا السؤال وجواب يعني اعتراض وقد خطر لي أن يكون الانشاء يعني هذه الكلمه التي ذكرها الصوت على وجه الانشاء قال قد خطر لي أن يكون الانشاء فإنه يخرج الخبر ولا اشكان ويشمل الاقتضاء والتخيير فيقال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على وجه الانشاء اذا على وجه الإنشاء بدلا عن هذه الثلاث الكلمات مع حذف أو ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وكذلك الحكم بالصحه والفساد سواء قلنا إن ذلك يرجع بتاويل إلى الاقتضاء والتخير ام لا مطلقا يعني هذه الكلمه التي اعتمدها سيوط رحمه الله تعالى اولى من قول بالاقتضاء والتخير لان لكن تلك الكلمات الثلاث هي العشر عند الاصوليين ثم هي اوضح لأن الانشاء يعم الطلب وغيره تاتينا مشكله اخرى دخل التمني وياتي اعتراض نحتاج الى اخراج نحتاج الى قيود حين نرجع الى الاصل ونبقى معه وان كان فيه شيء امين من الطور وقول الناظم بفعل من كلف من موصولة وهي مع ما بعد في قوة المشتق أي بفعل المكلف أو متعلق باعتاق ما مر قوله حكم هذا نكره نقول الوزن نكرهه للوزن نكتره للوزن, للوزن, للوزن اذا هو نكره لماذا نكره الاصل صاحب الجمع قال الحكم عرفه ب وهذا نكرهه فيهما أولى لا شك ان التعريف اولى لماذا لانه اراد حكما معينا والحكم اي المعهود الذي ذكر في حد الفقيه قول حكم نكره للوزن أو نكرهه للوزن أي هذا هو حد الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين بالإثبات تاره كالصلاه واجبة او كالصلاه واجبه نزل الوجهال وبالنفي اخرى كالوترى ليس بواجب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فالاحق ليس لغير الله حكم أبدا يعني يتفرع عن قولنا خطاب الله لا خطاب غيره تفرع عنه ماذا أنه لا حكم شرعي الا لله عز وجل لماذا لأننا أخذنا في حد الحكم الشرعي خطابا مضاف إلى الله عز وجل او ان شئت قل خطابا مضاف إلى الشرع اما كتابا واما سنا غيرهما ليس مصدرا من مصادر التشريع عند المسلمين الفاء هنا للتفريع فالاحق ف فا بالتفريع اي اذا ثبت أن الحكم الشرعي هو خطاب الله إلى خلقه فالاحق أي الاثبت الذي عليه أهل السنة والجماعه لكن بمفهومنا نحن ليس بمفهوم أهل السنه والجماعه عندهم وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها الاحق يعني ما يقابله فيه شيء من من الحقيقه لكن الذي معنا هو اكثر وكذلك نقول لا ليست على على بابها ليس لغير الله حكم أبدا حكم هذا اسم ليس وخبره مقدم وهو اين خبر ليس لغير الله هنا ليس لغير الله حكم ليس حكم ثابتا كائنا موجودا حاصلا لغير الله هؤلاء التقديم اذا ليس لغير الله لغيره المتعلق بمحذوف خبر ليس مقدم حكم هذا نكره واخره وحكم النكره في سياق النفي فيعم يعني وان قل المحكوم عليه ولذلك اكده بقوله ابدا والابد محركة الدهر والدائم غير الله كذلك في عموم غير الله يزغ على ماذا على كل ما سوى الله تعالى على كل ما سوى الله تعالى ايا كان ذلك الاتجاه فكل من كان او ما كان سوى الله تعالى فلا حكم له مطلقا ففيه سلب الحكم على الإطلاق عن غير الله تعالى قال الناظم إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا اعني كون الحكم خطاب الله أنه لا حكم إلا لله كما أشرت إليه بالفاء وفي الاصل بقوله ومن ثم من هنا أي ومن اجلي جعله تعليليا أن الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم الحكم هو خطاب الله وحيث لا خطاب فلا حكم اذا يعلم بانه اذا انتفى الخطاب انتفى الحكم الشرعي فلا حكم إلا لله خلاف لمن حكم العقل لما قال صاحب الاصل الحكم خطاب الله هنا باعتبار صاحب الاصل اجود فقول من ثم لا حكم الا الله او لا حكم إلا لله وفرق بين الجملتين كما سيأتي في محله ان شاء الله تعالى لكن الحكم خطاب الله المنطلق زيد منطلق زيد المنطلق مبتدا وزيد خبر هذا عند البيانيين تعريف الجزئين مما قيل انه يفيد الحصر والقصر حينئذ يؤخذ من كلام المصنف لكن صاحب الاصل اما سوتي فنكر هنا حكم فلا يستقيم معه الكلام الا اذا جعلنا ال محذوفه للضروره الحكم حينئذ خطاب الله الحكم فالاشكال في ويخف كذلك من التقديم والتاخير أما صاحب الاص قال الحكم وخطاب الله عرف الجزيد الحكم هو مبتدا معرف ب وخطاب الله معرف ب اضافته هنا لجلانه قد تقرر في علم البلاغه أن المبتدا او الخبر والخبر إذا كان معرفتين فالتركيب مفيد للحاصل كقوله المنطلق زيد اي لا غير زيد هذا الاص فقول الحكم خطاب الله اي لا غير أخذ الحاصل من تعريف الجزئين حكم المصنف بانه لا حكم الا لله بناء على ذلك لماذا نص اصوليون على انه لا حكم الا لله هل احد يشك من لا حكم الا لله هل احد يتردد بانه ياخذ حكما شرعيا من غير الشرع ها إذن لماذا نص الاصوليون على ذلك اراد ان يمهد بهذه الجمله على مسألة الحسن والقبح ولذلك قال في الاصل حكمة معتزلة العقل حكمه المعتزله العقل وانما ينص رسولي على هذه المساله للتمهيد لخلاف المعتزله بتحكيم العقل والرد عليهم وسياتي محل النزاع وتحرير مساله في موضعه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين